أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرٍ مَّوْتٍ فَقَالُوا لَئِن مَّاتْنَا ثُمَّ أَحْيَيْتَنَا إ النَّ لَذُ فَب ل النلََّ س وَلَكِ النأَك ص مَن ثَمَّ ذِي يُقْرِضُ اللَّهَ طَوْعًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَلَمْ تَثُرْ هِلًا مَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى قُلْنَا لِنُعِذْ قَالُوا لِنَذِي إِلَّوْا مُبْعَثْتْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ تقتلوا <تصفيق> فلما كتب عليك カラ我 Kol والله يودي ملكومن يشاء والله واسع عليم او Hy I وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُوا فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ ظُرْفَةً بِيَدِهِ La la la la والله مع الصابرين وعلى ما فرزوا لجالوت وجنود ذي قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا و تثبت اقدامنا ربنا قَتَنَذَنُ <تتل> دُجَانُ تَوَاتَ اللهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ God bless you.